هاك داي صراخ هلك وقلبي جامين برا انا اشبتك غير انت ياه ويه لفتك هر عيني ياه والولف الصعيد حي علي ياه حتها بعد العشرة مرميت شي هاك داي صراخ هلك وقلبي جامين Myslel Love